صدقني ان قلت احبك موت و ز ي ا د ة انت ز ي ا د ة واحبك زود وزياده صدقني 「あっ!」 僕もバラバラと عيني و 「そっちこっち」<音楽> 「ارتاد قصرك بقلبي و س ك ن شعوري ب ت ك م ت ش ت ما ترتاده ر ت ا د ن اسيرك حبيبي ا ت خ ل ف العاده انا س ي ر ك حبيبي وانت فاهمني و ع ا ل ع ا د ة ا لي ل جرت ما تخلف ا ل ع ا د ة وصدقني ا ل ع ي و ن افتيك ز ي ا د ة صدقني ان قلت احبك م و ت و ز ي ا د ة انت ا ل ز ي ا د ة واحبك ازود وزياده انجلت いい